الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهيم اهدنا الصراط المستقيم 「喫茶店」 شركه الهدى شركه د ع و ي ب ش ر ا ل م ؤ م ن ي ن ا ل ذ ي ن ي ع م ل و ن ا ل ل ص ا ح ا ت أن ل ه م أ ج ر ا حسنا ك ث ي ن فيه أبدا وقالا ل ب ئ ه م كبرت كلمة تخرج من أ ف و ع ه م إن ي ق و ل و ن إ ل ا ك ب ا ف ل ع ل ك داخع ن ف س ك ع ل ى آثارهم إن ل م ي ؤ م ن و ا بهذا ا ل ح أ س ف ا إنا م ي ه ولنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرحيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفتيه ة اليك فقالوا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين والعاديات طبحة فالموليات طبحا صبحا ش ر ب ه ا ل ه س ى شركه م ع ا إن ل ي ه غير ر ب ه لكلود ح ن ه على ذ ل ك لشهيد و إ ن ه لحب ا ل خ ي ر لشديد فلا ي ع ل م ه د ى شركه دعويه غير ر ب ح ص ن م ا في ا ل ص د و ر إ ن ر ب ه م ب ا ع ي لخبير